121. والقرآن المجيد 122. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم 123. فقال الكافرون هذا شيء عجيب 124. متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قَد عَلِمَ مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ وقوم كيف بنيناها وزينا ما لها وما لنا من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبا صراتا وذكره لكل عبد منين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 وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان روت وأصحاب الأيكة وقوم تبعين كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ونقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اذ يتنق المترف قيان عن اليمين وعن الشمال قعيد باي الفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجات سكرت الموت بالحق وجات سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت من متحين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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَنَّاتِ النَّعِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا ما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 يا ايها من وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وعدا بالسجود واستمع يوم ينادى 121. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير 122. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن نعلم بما يقولون نحن نعلم بما يقولون وما اتلى بجنباري فذكر فذكر بالقران من يخاف وعيد